أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن آذلناه طرأة عربيا لعلكم تعقلون.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 وجاء أباهم عشائيا بيكون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف دمت عنا فأكله الذئب وما أن تب مؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء على قميصه بد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 قال إنه من كيدكن إن كيد عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة رأت العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا إن لن راها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ وأعتدت لهن متكئون وأتت كل واحدة منهن سكينة وأتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهم فَلَمَّا رَأيناهُ أكْبرَ لَهُ وَقَطَعَنَّ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَشَرِ اللَّهِ وَقُلْنَا حَشَرِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا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 ولئن لم يفعل ما أمره ليسجناه وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عن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 وقال الذي نجى منهما وذكر بعد أمّة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون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 قالت امرأة العزيز الآن حصحف الحق أنا راوته عن نفسه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 بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي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 قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. لَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَ مُنِعٌ مِنَ الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلٍ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظٌ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلٍ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 قال كبيرهم ألم تعلموا أن آبائكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرّتتم ومن قبل ما فرّتتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي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 وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وسأل القرية التي كنا فيها والغير التي أقبلنا فيها وإننا لصادقون قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وتولى عنهم وقال يا اسفى على يوسف وقال يا سفى على يوسف وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين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 فاطر السماوات والأرض أتولي في الدنيا والآخرة أتولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحه إليك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 أفلا يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين التقوا أ تعقلون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 ما كان حديثي يفترى ولكن تصديقا الذي بين يدي و لكن الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى وهدى ورحمه لقوم يؤمنون